ووهبنا له أَهْلَهُ ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغتا فاضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليتعود الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمستقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاطرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليدوقوا حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار